لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه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 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيرا يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وَثَاقَهُ أحدا يا تهن نفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر